أ ص ب ح ن ا وأصبح ا ل م ل لله ك و لله الله ح م د ل ل الاعلى إ ه إ ل الله لا الملك الحمد له له الملك وله وحده وهو شريك ك ل ش ي ء قدير خير رب أسألك م ا في هذا ا ل ي وخير و م م ا بعده